عطاء, عطاء يرتوي كرما فيؤتي دائما ثمره عطاء يرتوي كرما فيؤتي دائما ثمره كذلك شأن أمتنا تحب الخير بالفطرة تحب الخير ولكن العطاء له طموح أصله فكرة ولكن العطاء له طموح أصله فكرة سباق الخير أجمعنا فهيا نقتفي أثر فهيا نقتفي أثر